بسم الله الرحمن الرحيم. الافلام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا.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 سُكِّرَ أَبْصَارُنَا، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَ أَبْصَارُنَا، بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلَ فِي السَّمَاوَاتِ بُرُوجًا وزيناها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 فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكم وما انتم له بخازنين وانا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين en wat ik wilde zeggen is dat En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 لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام امنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني انا الغفور الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وان معذابي هو العذاب اليم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 قال انكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق وانا لصادقون فاسر باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احدا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 لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عاليها سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً من سِجِّيلٍ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 أَنْتَ قُمنا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِإِيمَانٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَأَتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمِنِينَ فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أضلى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات وَالْأَرْضَ وما بينهما إلا بالحق وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فاصفح الصفح الجميل إِنَّ ربك هو الخلاق العليم ولقد آتَيْنَاكَ سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إِلَى ما مت